وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمِينَ ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريته من لقاه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائم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 انهم منتظرون صدق الله العظيم